بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى أهله وصحبه أما بعد مجلسنا الثاني والعشرون من مجال السمع كتاب التيسير في القراءات السبع للإمام أبي عمرو الداني رحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمر البساطي سورة سورة المؤمن قرأ ابن كثير وقالون وحفص وهشام حاميم بفتح الحاء في جميع الحواميم وورش وابو عمرو بين بين والباقون بالاماله كلمة ربك قد ذكر نافع وهشام والذين تدعون بالتاء والباقون بالياء ابن عامر أشد منكم بالكاف والباقون بالهاء الكوفيون أو أن بزياده ألف قبل الواو مع إسكان الواو والباقون بفتح الواو من غير ألف نافع وأبو عمرو وحفص يظهر بضم الياء وكسر الهاء في الأرض الفساد بالنصب والباقون بفتح الياء والهاء والفساد بالرفع أبو عمر وابن ذكوان على كل قلب بالتنوين والباقون بغير تنوين وصد عن السبيل قد ذكر حفص فأطلع بنصب العيد والباقون برفعها يدخلون الجنة قد ذكروا ابن كثير وأبو عمرو وأبو بكر الساعات دخلوا بوصل الالف وضم الخاء ويبتدئونها هذا الضم والباقون بخطيها في الحالين وكثر الخاء الكوفيون ونافع يوم لا ينفع بالياء والباقون بالتاء الكوفيون قليلا ما تتذكرون بتاءهني والباقون بالتاء ابن كثير وابو بكر سيدخلون جهنم بضم الياء وفتح الخاء والباقون بفتح الياء وضم الخاء نافع وابو عمر وحفص وهشام شيوخا بضم الشين والباقون بكسرها كن قد ذكر يا آتها ثمان اني أخاف في ثلاثة فتحها الحرميان وابو عمر ذروني أقتل وادعوني أستجب لكم فتحها ابن كثير لعلي أبلغ سكنها الكوبيون مالي أدعوكم سكنها الكوبيون وبنذقن أمريا إلى الله فتحها نافعه أبو عمرو وفيها ثلاث محذوفات التلاقي والتنادي أثبتها في الحارين ابن كثير وأثبتها في الوصل ورش واحدة واخترف فيهما عن قالون فقرأتهما له بالوجهين اتبعوني أهدكم أثبتها في الحالين ابن كثير وأثبتها في الوصل قالون وأبو عمرو سورة فصلت قرأ الكوفيون وابن عامر نحيسات بكثر الحاء وروى لي الفارسي عن أبي طاهر عن أصحابه عن أبي الحارث اماله فاتحة السين ولم أقر بذلك وأحسبه وهما والباقون بإسكان الحاء نافع ويوم نحشر بالنون مفتوحة وضم الشين أعداء الله بالنصب والباقون بالياء مضمومة وفتح الشين أعد الله بالرفع ابن كثير وابن عامر وأبو بكر وأبو شعيب ربنا أرنى بإذ كان هنا خاصة وأبو عمر عن الزبيدي باختلاس كسرتها والباقون بإشباعها اللذين ويلحدون قد ذكر هشام أعجمي بهمزة واحدة بغير مد على الخبر والباقون على الاستفهاب وهمز أبو بكر وحمزة والكتائي بهمزتين والباقون بهمزة ومدة وقالون وأبو عمر يشبعانها لأن من قولهما إدخال ألف بين الهمزة المحققة والملينة وورش على أصله في إبدال الهمزة الثانية ألفا من غير فاصل بينهما وأبن كثير أيضا على أصله في جعل الثانية بين بين, بين من غير فاصل بينهما وهو قياس قول حفص وأبن ذكوان لأن مذهبهما تحقيق الهمزتين من غير فاصل بينهما على أن بعض أهل الأداء من أصحابنا يأخذوا لابن ذكوان بإشباع المد هنا وفي نون والقلم في قوله تعالى أن كان ذمارا قياسا على مذهبه شامن هنا وليس ذلك بمستقيم من طريق النظر ولا صحيح من جهة القياس وذلك أن ابن ذكوان لما لم يفصل بهذا الآلف بين الهمزتين في حال تحقيقهما مع في قل يجتمعهما علم أن فصله بها بينهما في حال تسهيله إحداهما مع خفة ذلك غير صحيح في مذهبه على أن الأخفش قد قال في كتابه عنده بتحقيق الأولى وتسهيل الثانية ولم يذكر فصلا بينهما في الموضعين فاتضح ما قلناه وهذا من الأشياء اللطيفة التي لا يميزها ولا يعرف حقائقها إلا المضطلعون بمذاهب الأئمة المختصون بالفهم الفائق والدراية الكاملة دون غيرهم نافع وابن عامر وحفص من ثمراض بالجمع والباقون على التوحيد أعرض ونأى بجانبه قد ذكر فيها يا آن أين شوكائي قالوا فتحها ابن كثير إلى ربي إن لي فتحها نافع باختلاف عن قالون وأبي عمرو سورة الشورى قرأ ابن كثير كذلك يوحى بفتح الحاء والباقون بكثرها تكاد السماوات قد ذكر أبو بكر وأبو عمرو هنا ينفطرن بالنور وكسر الطاء والباقون بالتاء وفتح الطاء نافع وعاصم وابن عامر يبشر الله بضم الياء وفتح الباء وكسر الشين مشددة والباقون بفتح الياء وإسكان الباء وضم الشين مخففة حفص وحمزة والكسائي ويعلم ما تفعلون بالتاء والباقون بالياء وينزل الغيث قد ذكر نافع وابن عامر بما كسبت بغير فاء والباقون فبما بالفاء الريح قد ذكر نافع وابن عامر ويعلم الذين برفع الميم والباقون بنصبها حمزة والكفائي كبير الإثم هنا وفي النجم بكسر الباء من غير ألف ولا همزة والباقون بفتح الباء وبألف بعدها نافع أو يرسل برفع اللام فيوحي بإذنه بإسكان الياء والباقون بنصبهما فيها محذوفة وهي الجواري في البحر أثبتها في الحالين ابن كثير وأثبتها في الوصل نافع وأبو عمرو سورة الزخرة قد ذكرت في أم الكتاب قرأ نافع وحمزة والكسائي صفحا إن كنتم بكسر الهمزة والباقون بفتحها الأرض مهدل وكذلك تخرجون وجزءا قد ذكر حفص والكسائي وحمزة أو من ينشأه بضم الياء وفتح النون وتشديد الشين والبكون بفتح الياء وسكوت النون وتخفيف الشين الحرمياني وابن عامر عند الرحماني بالنون ساكنه وفتح الدال والباقون بالياء مفتوحة وآلث بعدها وضم الدال نافع أشهد بهمزتين الثانية مضمومة مسهالة بين الهمزة والواو وقالون من رواية أبي نشيط بخلاف عنه يدخل قطفا والشين ساكلة والباقون أشاهدوا بهمزة واحدة مفتوحة وفتح الشين ابن عامر وحفص قال أولو بألف والباقون قل بغير ألف ابن كثير وأبو عمر سقفا بفتح السين وإسكان القاف على التوحيد والباقون بضمهما على الجمع عاصم وحفص وحشام بخلاف عنه هنا لما متاع بتشديد الميم والباقون بدخفي فيها الحرميان وابن عامر وأبو بكر إذا جاءنا بالالف على التثنية والباقون بغير ألف على التوحيد يا أيها الساحر قد ذكر في النور حفص عليه أسويرة بإذكان السين من غير ألف والباقون بفتحها وألف بعدها حمزة والكسائي فجعلناهم سلوفا بضم السين واللم والباقون بفتحهما نافع وابن عامر والكسائي منه يصدون بضم الصد والباقون بكسرها الكوفيون أآلهتنا خير بتحقيق الهمزتين وألف بعدها والباقون بتسيل الثانية وبعدها ألف ولم يدخل هنا أحد منهم ألفا بين المحاققة والمسهلة لما ذكرناه في سورة الأعراض نافع وابن عامر وحرص تشتهيه الأنفس بها أيني والباقون بواحدة للرحمن ولد قد ذكر ابن كثير حمزة والكثائي وإليه يرجعون بالياء والباقون بالتاء عاصم وحمزة وقيله بخفض اللام وكثر الهاء والباقون بنصب اللام وضم الهاء نافع وابن عامر فسوف تعلمون بالتاء والباقون بالياء فيها ياء من تحت افلا فتحها نافع والبزي وأبو عمر يا عبادي لا خوف فتحها أبو بكر في الوصل وسكنها في الحالين نافع وأبو عمر وابن عامر وحدثها الباقون في الحالين فيها محذوفة واتبعوني هذا أثبتها في الوصل أبو عمر سورة الدخان قرأ الكوفيون رب السماوات بالخفض والباقون بالرفع ابن كثير حفص يغلي في البطون بالياء والباقون بالتاء الحرميان وابن عامر فاعتلوه بضم التاء والباقون بكسرها الكسائي ذق أنك بفتح الهمزة والباقون بكسرها نافع وابن عامر في مقام بضم الميم والباقون بفتحها فيها يا آن إني آتيكم فتحها الحرميان وأبو عمرو لي فاعتزلون فتحها ورج فيها محذوبتان أن ترجموني وفاعتزلوني أثبتهما في الوصل ورش سورة الجافية قرأ حمزة والكتائي وتصريف الرياح آيات ومن دابة آيات بتوحيد الرياح وكسر التائف الحرفين والباقون بالجمع ورفع التاء. ابن عامر وابو بكر وحمزه والكسائي وآياته تؤمنون بالتاء والباقون بالياء من رجز اليم قد ذكر ابن عامر وحمزه والكسائي لنجزي قوما بالنون والباقون بالياء حفص وحمزة والكسائي سواء محياهم بالنصب والباقون بالرفع حمزه والكسائي غشوة بفتح الغين وإسكان الشين والباقون بكسر الغين وفتح الشين وألف بعدها حمزة والساعة لا غيب فيها بالنصب والباقون بالرفع لا يخرجون منها قد ذكر ليس فيها من الياهة شيء سورة الأحقاف قرأ نافع والبزي بخلاف عنه وابن عامر لتنذر الذين بالتاء والباقون بالياء الكوفيون بوالديه إحسانا بهمزة مكسورة وإسكان الحاء، وفتح السين وألف بعدها والباقون حسنا بضم الحاء وإسكان السين من غير همز ولا ألف الكوفيون وابن ذكوان كلها في الحرفين بضم الكاف والباقون بفتحها حفص وحمزة والكثائي نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز بالنون فيهما مفتوحة ونصب نون أحسنة والباقون بالياء مضمومة فيهما ورفع نون أحسن قب لكما قد ذكر هشام بنون واحدة مشددة والباقون بنونين مكسورتين ابن كثير وأبو عمر وعاصم وهشام وليوفيهم بالياء والباقون بالنون ابن ذكوان أأذهبتم بهمزتين محققتين من غير مد وابن كثير وهشام بهمزه ومده وهشام الاطول مدا على اصله والباقون بهمزه واحده من غير مد على الخبر عاصم وحمزه لا يرى بالياء مظلومه الا مساكنهم بالرفع والباقون بالتاء مفتوحه وبالنصب مستقبلا قد ذكر يااتها اربع او دعني ان اشكر فتحها ورش نينية فتحها الحرميان إني أخاف فتحها الحرميان وأبو عمر ولكني أراكم فتحها نافع والبزي وأبو عمرو ينتهي هنا مجلسنا هذا على خير نلقاكم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته